وشدنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهلأتاك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داو دففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغابعنا على بعض قالوا لا تخف خصمان بغابعنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطق واهدنا إلى سواي السراط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 قال لقد غلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء يبغى بعضهم لا يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مماهم وظن داود أن ما فتناه فاستوفر ربه فاستوفر ربه وخرو راكع وانا o